بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صديك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن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 لما تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا أدمسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغور فلما ذقشجرت بدت لهما سوءاتهما وضفقاء خصفان عليهما وضفقاء خصفان عليهما ميو ورق الجنة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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم شو ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينسع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل من كم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجي الظالمين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 قد جاءت سُلْرَبِ الْآبِ الحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَاعَةٍ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا قلت سحبا فقال سقناه لبلد ميت فأنزل به الماء سقناه لبلد ميت فأنزل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 عَدِ قَوْمَ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال قد وقع عليكم من ربكم بإجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها؟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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا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 فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا إن كنت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 من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتابوا هاوا وجا واذكروا اذ كنت قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت ضائفه منكم امنوا بالذي وسيلتمه وطائفه لم يؤمنوا وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجن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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى علهم يضرون ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُ نَاضُحًا وَهُمْ يَلْعَمُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَنِفُونَ الْأَرْضَ مِنْ بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نغص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإي وجدنا أكثرهم لفاسقين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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا صاظرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 تجهلون إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 قال يا موسى إن صطفيتك على الناس برسالات وبكلام إن صطفيتك على الناس برسالات وبكلام فخذ ما آتيتك لكم من الشاكرين.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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقظ في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلام يرحمنا ربنا ويعف لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقل الواح واخذ براس اخيه يجره اليه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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأوﻻل التي كانت عليهم.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 فَمَبَجَّسَتْ مِنْهُ ثَنَاثَ عَشْرَةَ عَيْنَاهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَاءِ كُلُّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قيل لهم اسكروا هذه القرية وَكُلُوا مِنْهَا حيث شئتم وَكُلُوا مِنْهَا حيث شئتم وَقُلُوا حِطَّ وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتِينَاهُ آيَاتٍ أَفْنَسَلَخَ منها, مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوِينِ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 أو لم يوضرو في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسأ وأنعسأ أي يكون قد اقترب أجلهم فبأي حدث بعده يؤمنون مي يضل لله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون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 ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الصور إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا دَعَوَ آتيتنا صالحا لنكونن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ